دَنَّسَ الْغَاصِبُونَ حمانا وَإِلَى الْأَسْرِ قَعَدُوا نِسَانًا وَشَبَابَ الْعَقِيدَاتِ تَاهُوا فِي سُبَاتٍ تَنَاسَوا أَسَانًا دَنَّسَ الْغَاصِبُونَ حِمَانًا إلى الأسرقاد نسانا وشباب العقيدة تاهوا في سبات تناسوا أسانا ويح قومي كيف ينسون العذار في زنازين الطغاة آذنى بالنصارى ويح قومي كيف ينسون العذار في زنازين للطغاة أبنى النصارى أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفادي وأغريبها وحبيبها وأخينا Abide, O Asirah,